فان جئناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين واذاهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون جَنُّ خُلُقُونَ أَفْكَاه إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَلَسْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِرِزْقٍ وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ قَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ يُنْشِئُ فِي الْأَرْضِ فَنَظَّمَهَا كيف بدأ الخلق ثم الله انشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَقْنَطُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ